<تصفيق> وأسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرور متقابلين إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه وبعد ايها الاحبه الكرام نتابع مع <تصفيق> هذه الوقفات الإيمانية مع آيات سورة بن النظير مع آيات سورة الحشرة وهذا هو اللقاء السابع عشر مع آيات هذه السورة الكريمة ومعنا إن شاء الله آياتان من آيات السورة ونسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه يقول الله جل في علاه كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان اذ قال للاسف كفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين الايه الاولى يقول الله جل وعلا كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا بل امرهم ولهم عذاب اليم الله جل وعلا طبعا آيات السورة كما سبق تتكلم عن اليهود عليهم من الله ما يستحقون بوجه عام وتتكلم عن يهود بني النضير على وجه الخصوص لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير هؤلاء اليهود وهؤلاء المنافقين الذين حرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الله جل وعلا لهم مثلا بكفار قريش هؤلاء مثلهم كمثل الذين من قبلهم قريبا اللي هم كفار قريش لما قاموا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في غزوة بدر وبدل من قيام المنافقين يومها قام الشيطان و. اغرى اهل قريش ب الوقوف امام النبي صلى الله عليه وسلم وحرب النبي صلى الله عليه وسلم وحرب الصحابه وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفئتان صحابه لضوان الله عليهم وكفار قريش إذا ب الشيطان يظهر على حقيقته فلما ترات الفئتان نقص على عقبيه رجع لورا وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين حصل إيه لكفار قريش لما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل الصحابة ذاقوا بال أمرهم هذا في الدنيا ولهم عذاب أليم يعني في الآخرة ثم مثل آخر يضربه الله جل وعلا لأهل النفاق <تصفيق> نورك حبيب الغالي الشيطة طبعا ذكرنا فيما مضى أن اليهود بني النظير حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولما اخبره رب العالمين بالوحي ونجاه الله جل وعلا ونقض هؤلاء اليهود عهدهم واعطوا النبي صلى الله عليه وسلم المده للخروج من المدينه بعدما غدروا وارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم قام اهل النفاق يقولون لهم لا تخرجوا نحن معكم نقاتل معكم لان اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلت لننصرنكم فجاء الرد منهم والله يشهد انهم لكاذبون هؤلاء المنافقين اجبل من ان يساندوا اليهود الذين هم اجبن خلق الله اصاله وفعلا شهد الواقع بما نطق به القران وفر المنافقين وتركوا اليهود في مواجهه الصحابة رضوان الله عليهم يضرب الله جل وعلا مثلا لهؤلاء المنافقين ويشبههم بالشيطان موقف الشيطان مع الإنسان يشبهه تماما وموقف هؤلاء المنافقين مع هؤلاء اليهود الذين بدأ الكلام عنهم في مطلع الآيات التي اولها قول الله تعالى لم تر إلى الذين نافقوا ونبأهم العجيب الغريب يقولون لإخوانهم لأن النفاق أخو الكفر الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخردن معكم ولا نطيع فيكم أحدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لا لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم يعني حتى لو تظاهروا بنصرهم وكذبوا عليهم لا يولون الأدبار يفرون لا يثبتون أمام جند الحق وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وجعل القرآن يضرب الأمثال لهؤلاء فمن هذه الأمثال تشبيه الله جل وعلا لهؤلاء المنافقين بالشيطان موقف الشيطان مع الإنسان كموقف هؤلاء الشيطان يحرض الإنسان على المعصية يجره إلى المعاصي يعني يوسوس إليه يحرضه يجره خطوة فخطوة فخطوة حتى إذا وقع الإنسان في المعاصي أو في ما يغضي الله جل وعلا تبرأ الشيطان منه وفر قال الله جل وعلا كمثل الشيطان هؤلاء المنافقين في موقفهم مع اليهود ضد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كمثل الشيطان في أي شيء يا رب قال إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال لما أطاع الشيطان في المعصية قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما الشيطان وهذا الذي أطاع الشيطان أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين وذلك جزاء الظالمين فموقف الشيطان يوم بدر وموقف الشيطان مع الإنسان بوجه عام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه يشبه موقف هؤلاء المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ذكر لها بعض الأهل للتفسير سبب من أسباب النزول وطبعا العبرة بعموم المعنى وليس بخصوص السبب يعني مثلا, مثلاً ذكر الإمام الطبري رحمة الله عليه أن الآية نزلت في قس وراهب من من كانوا قبلنا ذكر ان الشيطان حاول أن يغوي بكافة الطرق اعياه وأتعبه وفشل في ذلك فعمد إلى امراه فاجنها يعني صرعها أصابها شيء من المس وزينا لإخوانها وكان لها أربعة من الإخوة أنه لا علاج لها ولا يداوي إلا الراهب فلان أو القس فلان فذهبوا إليه وفعلا ذهبوا إليه وطلبوا منهم أن يداويها مرة بعد مرة وكان هؤلاء الإخوة يعني يريدون سفرا سافر وتركوها. في جوار هذا الرجل لا زال الشيطان يزينها ويجره إلى الحرام خطوة خطوة حتى وقع فيما حرمه الله جل وعلا فأتاه الشيطان وقال قد أقبل إخوتها وسيعلمون بأمرك فاقتلها فقتلها فوسوس عليهم الشيطان أن الذي قتلها وفعل بها وفعل هذا الرجل ثم أتى وقال أنا الذي أوقعتك <تصفيق> وانت طيب وخير وصحة وسلام حبيبي الغالي لحق يا يحفظك وأن يرضى عني قال له الشيطان أنا الذي أوقعتك وأنا الذي أنقذك وأخرجك مما أنت فيه ولي طلب واحد أسجد لي سجدة واحدة فسجد له فكفر بالله العظيم وعند ذلك تبرع منه الشيطان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ذكر بعض أهل التفسير ان هذا هو سبب نزول الآية أو أن الآية تشير إلى هذا هذه القصة لكن الآية عامة هذا دائما شأن الشيطان مع الإنسان يقول الله جل وعلا ولا تتبع خطوات الشيطان الشيطان يجر الإنسان خطوة فخطوة فخطوة ثم ماذا؟ ثم يوم القيامة ينقل لنا ربنا جل في علاء ما يكون من حوال الشيطان يقوم الشيطان خطيبا في بني آدم وقال الشيطان هذا قرآن يتلى إلى يوم القيامة انتبهوا له واحذروا مكر الشيطان قال الله جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وسوس إليهم وحرضهم وجرهم وزين لهم الحرام وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم مجرد وسوسه وصدق الشيطان وأعرض عن كلام الرحمن فاستجابتم لي إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي فلا تلوموني الشيطان يقول لهم لا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم لا أستطيع إنقاذكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما اشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب اليم يقول ربي وحق القول قول ربي ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا الذي هو جند من جند الشيطان يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر عن طريق طاعه الرحمن أضلني عن الذكر بعد اذ جاني وكان الشيطان للإنسان عذرا لهذا الانقطاع فقول الله جل في علاه مثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين في تحذير شديد للانسان من الشيطان الذي يغويه ويوسوس إليه ويحرضه ثم يتبرأ منه ويتخلى عنه وقد حذرنا الله جل وعلا من هذا الشيطان الذي يعني يوسوس ويجر للإنسان خطوة فخطوة فخطوة ولا زالت الآيات مستمرة في الكلام عن هؤلاء ثم يبدأ تبدأ آيات السورة في توجيهات للمؤمنين والمؤمنات مطلع الآيات قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون مع هذه التوجيهات الإيمانية من الرحمن لأهل الإيمان نكون إن شاء الله في المرة المقبلة أكتفي بهذا القدر أسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبداً بالخير وعلى الخير وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سر متقابلين مع إمامنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا نسأل الله أن يرحم موتنا وموات المسلمين وان يشفي مرضانا ومرض المسلمين وأن يقضي دين المدينين من المسلمين وأن يصلح أحوال المؤمنين وأن يبدل أحوالنا لأفضل الأحوال وأن يجمعنا دائما بالخير وعلى الخير أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته